ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايها المسلمون إن من الداء العضال والضرر الزعاف والفتنه العظيمة التي تحل ببعض الناس وانتشرت هنا وهناك فما من أرض أو بقعة إلا وفيها هذا الداء العضال الذي يسبب فتنة للناس وأذى بالغا وضررا عظيما للمخلوقات ذلكم هو السحر السحر حقيقة ثابتة اثبتها كتاب الله واثبتها النبي عليه الصلاه والسلام واثبتها الواقع واثبتتها نصوص العلماء واجماعهم على ان السحر واقع وانه حقيقه لا خيالا او تخييلا بل هو حق وحقيقة السحر داء عضال وهو نوع من الأنواع المعنوية التي تصيب الإنسان في صحته وفي مقدمة الصحة عقله فلربما خبل أو صار يهذي او اختلت اموره وضعفت قواه بسبب ما اصابه من السحر ولما كان السحر ضررا عظيما فان كتاب الله عز وجل قد حذر الامه منه وبين انه واقع وحقيقة ليست بمدفوعة فأمر الله عز وجل نبيه بأن يعلم الأمة وأن يعمله اولا ثم تقتفي أثره الأمة علمه الله تبارك وتعالى أن يستعيذ من النفاثات في العقد فقال قل عوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد النفاثات هن السواحر يسحرن في العقد ينفثن في العقد وينوين شرا بمن يريدنا سحره فيلحقه ذلك السحر بإذن الله فيلحقه السحر بإذن الله هذا دليل من القرآن الكريم على أن السحر أمر عظيم يجب الحذر منه والتوقي والاستعانة بالتعاويذ الشرعية وبسائر الرقى المرضية التي أذن الله عز وجل ورسوله فيها فما هو السحر أيها المسلمون عرفه العلماء بتعاريف عرفه ابن العربي المالكي في أحكام القرآن وفي العارضة وعرفه ابن قدامة وعرفه ابن عبد البر وعرفه المازري وعرفه جماعة من أهل العلم وكلهم يتفقون على أن السحرة هو تغيير لواقع تغيير لواقع بتصرفات فيها شرك وكفر واستخدام للجن واستخدام أو طاعة للجن في معصية الله كل ذلك يصيب الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى ولذلك ما كان سحر مصيبا لإنسان إلا بإذن الله مع أن السحر حق وواقع وهو حرام المزاوله لانه اذايه بالغه ظاهره للانسان الا انه لا يقع الا باذن الله وقد قال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله لا يضرنا أحدا إلا إذا نفدت مشيئة الله وإرادة الله بأن ينفذ السحر في المسحور وأن يفيد السحر في من سحر له فالسحر خطر عظيم يجب على المسلم أن يحتاط منه وقد سحر عليه الصلاة والسلام كما ثبت في, الصحيح في الصحيحين أنه سحر في مشط ومشاطة وفي جف طلع ذكر أو طلع ذكر وهو قلب النخل جمعه لبيد بن الأعصم اليهودي الزرقي الذي كان يسكن في بني زريق شمال المدينة جمعه فسحر للنبي عليه الصلاة والسلام فكان عليه الصلاة والسلام قد لبث شهرا يخيل إليه أنه اتى الشيء ولم يأته أنه فعل الأمر ولم يفعله أما منصب النبوة ومنصب الوحي والتبليغ فلم يصب بأمر أو بشيء بل بقي محفوظا لأن الله حفظ الوحي من التبديل والتغيير فقد أصيب في شخصه عليه الصلاة والسلام ولم في الوحي بل الوحي يقول الله عز وجل فيه ولو تقول علينا بعض لقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما كان لنبي أن يفتري على الله عز وجل ما كان لنبي أن يزيد في شرع الله ولا أن يبدل وحي الله ولا أن يقول على الله ما لم يقوله فالنبي عليه الصلاة والسلام أصيب في شخصه وثبت في الصحيح أن جبريل جاء أو جاءه ملكان فقال أحدهما ما باله قال مطبوب أي مريض مسحور قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم قال أين وضع سحره قال في بئر لبن زريق يسمى بئر ذروان أو أروان كما ورد في بعض الروايات فذهب علي بن أبي طالب إلى البئر فإذا به يجد الشعر والمشطة والمشاطة وقطعة ذكر النخل ملفوفة ووجد ماء البئر كأنه نقاعة الحناء وجد ماء البئر كأنها نقاعة حناء فرأيتم الحناء حين تنقع في الماء ويصير لون الماء كلون الحناء متغيراً أخضر أصفر فذاك لون ماء البئر لقد تأثرت البئر بما وضع فيها من السحر لقد تأثرت البئر بما وضع فيها من السحر وهذا دليل على أن السحر حق وأنه يصيب حقيقه وأنه يبدل المحسوسات والملموسات وسائر الأمور الظاهرة يغيرها فيغير طبع الإنسان ويغير عقل الإنسان وقوى الإنسان وسائر ما يعيش فيه الإنسان من الكون يتغير بالسحر هذا الماء الصافي ماء البير لقد تغير الماء بسبب السحر إذن السحر حقيقة ووجب علينا أن نحتمي من هذا السحر أما طرق علاج السحر فله طريقان في المعالجة إما أن يستخرج إذا علم موضعه فإن علم موضعه تعين استخراجه رحمة بالمسحور واحسانا اليه ورفعا وكشفا للضر الذي اصابه وذاك بمعرفه مكان السحر فاذا سالت الله فقد تهتدي الى مكان السحر وقد سال النبي عليه الصلاه والسلام ربه فدله على مكان السحر وبقي شهرا مسحورا خاضعا لحكم الله صابرا على ما أوذي به من السحر فإن سألت الله عسى أن يرشدك إلى مكانه أو يجتهد الناس ويبذلوا ما في وسعهم لأجل أن يصلوا إلى السحر فإن وصلوا إليه استخرجوه ويؤذن لهم ويشرع أن يستخرجوه من مكانه والسحر المعمول شديد التأثير عظيم الخطر لو أخذ بيد إنسان ثم بعثره وفرقه فإنه يزول مفعوله، فإنه يزول مفعوله وتأثيره وضرره وضرره بمجرد أن يفرق، والعمة عندنا ترتكب أمورا في ذلك، وليست مشروعه، إنما من عثر على سحر. عمل له أو لغيره فإنه يشرع له أن يفرقه وأن يبعثره فإن كان عقدا حلها إن كانت رزماً فكها ويستعين بالله في فكها ويتعوذ ولا يخافن منها ولا يخافن من هذه العقد المعقودة والرزم المجموعة التي عملت للانسان وقد جرت العاده ان يسحر الناس او يسحر للناس في هيكل حيوان في راس كلب او هره واكثر شيء في الكلاب ثم ان صاحبها يقرا عليها من طلاسمه ومن شركه ومن استعانته بالجن ومن استعانته بملوك الأرض السبعة كما يذكر في بعض الكتب أنهم يذكرون ملوك الأرض السبعة يستغيثون بهم ويسألونهم أن ينفعوا في وصول السحر إلى المسحور وأن يجعلوا للسحر تأثيرا ليكون السحر له تأثير وضرر على المسحور وهذا كله من الشرك بالله عز وجل فلا يسأل إلا الله ولا يستعذ إلا بالله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعذت فاستعذ بالله أما هؤلاء السحرة فيلجأون إلى غير الله ولأن ما يسألونه من إذاعة الآدميين لا يمكن أن يسألوه من الله أو أن يطلبوه من الله إنما يطلبوه من أصحاب الأرواح الخبيثة والنفوس الدنيئة السفلة الذين ليس في نفوسهم إلا إذاية الخلق ليس في نفوسهم إلا إثارة الرعب وإثارة الخوف وإدخال الحزن والهم والغم على الأسر والجماعات هذا فلان يريد أن يتزوج تسحره فلانة لكي لا يكون متزوجا هنيئا سعيدا هذه فلانة تريد أن تتزوج تسحرها فلانة لأنها لا تريدها لفلان وهكذا يحبس الرجل عن أهله وهو ضرب من السحر وهو ضرب من السحر أن يحبس الرجل عن مقارفة أهله ولقد ثبت ذلك وورد في بعض الآثار الصحيحة وورد في الواقع إذا عرفنا أن السحر عمل بباب البيت على عتبة البيت وأكثر ما يعمل كذلك أو يعمل في بعض خبايا البيت كما يطلقون عليه الزجاج العراقي الذي يوضع خلف الأماكن الخفية في البيت والخبايا التي لا يقترب منها الناس وهو ضرب من السحر المعروف عند جميع السحرة في العالم فإن وجد فإنه يبعثر ويصب عليه الماء ويستعاد بالله من وصول إذايته إلى الأسرة التي دخل فيها هكذا يفعل من ليس في قلبه رحمة وليس في دينه دين وليس في قلبه دين أيفعل المتدين المسلم الرؤوف الرحيم بإخوانه الذي يحب لهم الخير ولا يريد أن يجد لهم ضررا أو يرى لهم ضررا في حياتهم أيفعل هذا كله وهو المسلم الذي يريد الخير لعامة المسلمين لا يفعله إلا من أقفر قلبه والعياذ بالله من الإيمان إلا من تلبست عليه الأمور واختلطت عليه السبل فهو في ريبة من أمره وفي اضطراب وهو في شك من دينه لا تجدن ساحرا مؤمنا لا تجدن ساحرا عابدا لا يمكن للساحر أن يكون على بينة من ربه لو كان كذلك لترك السحر الذي أمره الله عز وجل بتركه، ولما كان مزاولا له يؤذي الخليقة ويبث فيها الحزن والهلع وتفقد الأسرة اجتماعها وإتلافها بسبب عمل هذا الساحر، فإذا عرفنا مكانه هرعنا إليه واستخرجنا السحر وفرقناه من غير خوف. بعد البسمله والاستعاذة بالله عز وجل نستخرجه ونفرقه فما أكثر ما يعمل للناس من, من انواع السحر الطريق الثاني من طرق العلاج هو ان تلجا الى الله مستعيذا مستغفرا بكاءا متحنتا متملقا إلى الله عز وجل تسأله كشف الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وليكن لك أسوة حسنة في أنبياء الله عز وجل فقل رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اكشف ضري وارفع ما بي من بأس وما بي من مرض وداء وهكذا تسأل الله وتقرأ المعوذتين والإخلاص وسائر ما ذكرنا في الجمع السابقة للمسروع وللمعين الذي أصابته العين فإن التعاويذ الشرعية والرقى المشروعة كلها واحدة ويرقيك غيرك من الناس فترقيك زوجتك وأولادك وأقاربك وسائر إخوانك وجيرانك كل واحد يرقي الآخر فيشرع لك ذلك وتسمى هذه عند أهل العلم النشرة والنشرة هي الرقية التي تقدم للمسحور لدفع السحر ولإزالة السحر عنه تسمى النشرة وهي مشروعة وهي نوعان نوع مشروع وهو الذي يكون بالرقى المشروعة وقراءة القرآن والأذكار واللجوء إلى الله عز وجل والاتيان ببعض أعشاب العراء تأخذ من يمينك عشبا ومن يسارك عشبا ولئن وجدت سدرًا أخضر أخذت منه سبع ورقات وذقها بين حجرين، ثم ضعها في الماء، ثم اغتسل بهذا الماء، واشرب من هذا الماء، وليكن لك هذا الماء دواء بإذن الله عز وجل، فقد أُثر ذلك عن جماعة من السلف. وقد ذكر ذلك الإمام عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ونقل عن وهب بن منبه وعن جماعه من السلف انهم كانوا يرون أن تؤخذ اعشاب من الخلاء ولتكن اعشاب الربيع وياخذ عشبا من هنا وعشبا مختلفا من هنا لعل الله عز وجل يجعل في ذلك الشفاء فهذه كلها تسمى النشرة وهي ما يعمل للمسحور على وجه مشروع لاجل أن يكشف عنه سحره اما ان يتذرع بهذه الاعشاب فيؤتى باشياء غريبه ككلام مكتوب على الاوراق لا يفهم فهذا غير مشروع وقد يكون سحرا وقد يكون سحرا والسحر لا يدفع بسحر مثله لا يجوز أن تستعمل نشرة شركية فيها سحر وفيها السغاثة بغير الله من تلك الأرواح الخبيثة المختفية لا يجوز لك أن تستعملها فهي نشرة شركية باطلة ولا ينبغي للمسلم أن يستعين بغير المشروع لاجل دفع الضر أو لاجل تحويل الضر اذن هناك نشرة مشروعة وهناك نركية استغاثة بالجن كتابة ما لا يفهم وكتابة بعض الكلام الشركي صراحة والاستغاثه بملوك الدنيا السبعة وببطيش وفنطيس وجمعا من الأسماء التي ذكرت في بعض الكتب التي قال أهلها إن هذه الأمور نافعة وقد ذكرها صاحب كتاب كشف الأنوار وكنوز الأسرار وهو التلمساني ذكر خرافات من أخذ الكتاب وقرأه ربما كان ضحية لهذا الكتاب أو فريسة سهلة لهذا الكتاب هذا الكتاب باطل هذا الكتاب باطل هذا الكتاب, باطل هذا الكتاب اشتمل على الشرك واشتمل على الدعاء الغيب واشتمل على خرافات لم يأذن بها الله عز وجل وقد ذكر شيئا من هذا الذي أذكر لكم وأن الجن أخبروه بأن دواء المصروع ودواء المسحور هو الاستغاثة بملوك الأرض السبع فهل يجوز هذا؟ هل يجوز الاستغاثة بغير الله؟ هل يجوز الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ نسأل الله عز وجل أن يقين وإياكم. شر هذا الداء العضال الذي نخر في الأمة نخيرا ووجد الناس منه بلاء وابتلاءا وفتنة عظيمة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 التي تنهى عن مزاولة السحر كثيرة منها حديثه عليه الصلاة والسلام الذي خرجه الشيخاني في اجتناب الموبقات السبع وهو قوله عليه الصلاة والسلام اجتنب الموبقات السبع قلنا وما هن يا رسول الله فقال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المومنات واكل الربا فذكر سبع موبقات جعل في هذه الموبقات السحر فهو من أعظم الموبقات وأكبر الكبائر ولقد اقترن بهذه المذكورات فهو مقترن بالشرك وهو أعظم الذنوب على الإطلاق واقترن بالربا واقترن بالقذف واقترن بالتولي يوم الزحف واقترن بسائر تلك الموبقات المذكورة في هذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان وجاء في حديث رواه البزار بإسناد جيد قال ليس منا من تطير أو تطير له والطيرة هي التشاؤم الرجل يخرج من بيته فيرى غرابا أسود في الصباح فيقول أعوذ بالله يوم نحس ويرجع إلى بيته لأن الغراب الأسود هو علامة تشاؤم في نظره فيثنيه ذلك عن عمله ويرجعه عن الذهاب إلى عمله فيرجع إلى بيته هذه الطيرة وهي التشاؤم وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من تطير أي هو الذي وقعت منه أو وقع منه التشاؤم ولا تطير له أي تأتيه أخبار الطيرة من غيره فيقال له أنت اليوم لعل هذا الأمر لا يجعلك تخرج الى عملك انظر إلى هذا الضباب لا يوحي بخير هذا هذه الصبيحة نحس هذا أي يوم لا يبشر بخير يقول عليه الصلاة والسلام فمن ردته الطيرة عن, عن عمله فقد برئ من التوكل فإنه خال من التوكل قفر من التوكل ليس عنده توكل المتوكلين بل المتوكل وأهل التوكل الذين مدحهم الله عز وجل وقال فيهم وعلى ربهم يتوكلون وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة هؤلاء هم الذين لا يثنيهم ولا يصدهم ولا يرجعهم عن المضي في اعمالهم ما يرونه من العلامات التي تعد في نظر غيرهم علامات شؤم لا تردهم عن عملهم بل يستمر احدهم في المضي الى عمله يسال الله عز وجل الرزق الحلال فهؤلاء هم اهل التوكل ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له فهذه ثلاثه لا يتطير ولا يتطير له لا يسحر ولا يسحر له لا يتكهن ولا يتكهن له والتكهن والكهانه والكهان هم الذين يدعون علم الغيب ويخبرون الناس بالمغيبات وبما هو آتٍ وبما هو ماض مما لا يعلمه الا الله فهذا يسمى الكاهن والساحر هو الذي تقدم وصفه وهو الذي يرتكب او يعمل بالعزائم والرقى والعقد التي يجعلها بما ينفث فيها وبما يقرأ عليها يجعلها مؤثرة في الناس فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه ولا يكون ذلك إلا بإذن الله تبارك وتعالى ثم يقول عليه الصلاة والسلام ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم جعل ايتيان الكهان وتصديقهم كفرا بالله وهذا يدل على أن صدر الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام ليس منا أي ليس من أهل الإيمان وليس من أهل الطاعة وليس من أهل الاستقامة على الدين الذين يتطيرون والذين يتkehّنون والذين يسحرون أو يسحر لهم ومن أتعرّفا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيجب عليكم عباد الله أن تحذروا اتيان الكهان أو السحرة أو سائرة الذين يزاولون هذه المهن الدنيئة التي لا تخلو من شرك وكفر بالله عز وجل، فما أكثر ما سخر الجن الإنسان لإهانة المصحف ووضعه في الأقدار والنجاسات، وما أكثر ما سخر الجنني الإنسان لأجل الاستجابة لطلبته يسخره ويبقى به. حتى يكفر بالله عز وجل فاذا كفر بالله اسعفه في مطلوبه ولبى له مرغوبه واذا حصل للمسحور شفاء على ايدي بعض الكهان فان ذلك لا يدل على صدقهم ولا على مشروعيه التداوي بالتكهن أو بالكهنوت وإنما هي رقى ممنوعة أو هي تعاويذ ممنوعة وهي شركية والناس يعدها أو يعدونها تعاويذ مطلوبة شافية منجية لكنها ليست كذلك فهي شركية ممنوعه فإن حصل شيء من ذلك فلم يكن ذلك من الكهان بل بأمر الله عز وجل كم من رجل يشفى عند ضريح فينسب الشفاء إلى الضريح والله هو الذي شافاه وعافاه من مرضه لكن جعل له ابتلاء أن يشفى عند ضريح معين أو عند كاهن معين فإذا نسب الشفاء لله يكون قد بارئ من الشرك وإن نسب الشفاء إلى الضريح أو إلى الكاهن فإنه وقع في الشرك والعياذ بالله عز وجل وورد في صحيح مسلم وفي البخاري أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة جاء ناس يسألون رسول الله عن الكهان فقال ليس بشيء أي أن التكهن وعمل الكهان ليس بشيء إنهم يحدثوننا أشياء أو احيانا بشيء يكون حقا يكون حقا هذه علامة واقعية حقيقة يقول لك سيقع لك كذا ويقع فلماذا يعلم الكاهن الغيب؟ لأن الكاهن يتعامل مع سرقة السمع أو سراق السمع الذين قال الله عز وجل فيهم إلا من اختطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين فهم يسترقون السمع ويصعدون إلى السماوات فإذا سمعوا الكلمة الواحدة من الغيب أضافوا إليها مئة كذبة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عنهم لما قالت عائشة إن ناسا يأتون ويقولون هؤلاء الكهان يحدثون بشيء بأشياء تقع قال إنهم ليسوا بشيء قال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة وهذا لفظ الإمام البخاري فهذا أمر لم يغفل عنه الصحابة بل كانوا يسألون عنه لما وجد في زمانهم من ممارسة السحر وجاء معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه فقال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان قال عليه الصلاة والسلام فلا تأتوا الكهان، فلا تأت الكهان، فلا تأت الكهان. ثم قال: من اتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والحديث صححه العراقي وقال الذهبي سنده قوي وصححه الألباني. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم. من هذا الداء العضال وان يقينا واياكم هذه الشرور التي لا قبل